الدرس الثاني عشر مراتب التفخيم في حروف الاستعلاء بعد أن تعرفنا على صفات الحروف ومخارجها ومن بين هذه الصفات الاستعلاء الذي يأخذ من حروف الهجاء سبعة احرف هي المجموعة في عبارة خص ضغط قرد وهي خاء وصاد وضاد وغين وطاء وقاف وظاء لذا فقد وجب علينا ان نعرف هل لتفخيم حروف الاستعلاء مراتب وما هي فأقول نعم لها خمس مراتب في التفخيم على قول الامام ابن الججري رحمه الله تعالى وعلى حسب التركيب الآتي المرتبة الأولى فتكون في الحروف المفتوحة وبعدها ألف مدية مثل طائعين طائعين وهذه المرتبة أقوى المراتب في التفخيم. وقس عليه في بقية الاحرف أما المرتبة الثانية فتكون في الحروف المفتوحة وليس بعدها ألف مثل صابر صابر خالق وهذه أدنى في التفخيم من الأولى وقس عليه في بقية الاحرف والمرتبة الثالثة فتكون في الحروف المضمومة مثل خلقت خلقت وهذه ادنى من الثانيه في التسخين وقس عليه في بقيه احرف الاستعلاء اما المرتبه الرابعه فتكون في الحروف الساكنه مثل ويضرب ويضرب فاذا وقع حرف الاستعلاء الساكن بعد فتح كما في المثال السابق يعطى تفخيم المفتوح، وإذا وقع بعد ضم يعطى تفخيم المضموم مثل ويطعمون ويطعمون، وإذا وقع بعد كسر يعطى تفخيم أدنى مما قبله مثل إطعام إطعام وقس على هذا في بقية الاحرف أما المرتبة الخامسة والأخيرة فتكون في الحروف المكسورة مثل ظل ظل وقس على هذا في بقية الاحرف وهنا لا بد من ملاحظتين مهمتين قولهما أن أقوى حروف الاستعلاء السبعه حروف الاطباق الاربعه وهي صاد وضاد وطاء وظاء واقوى هذه الاحرف حرف الطاء لما فيه من صفات القوه اما الملاحظه الثانيه فهي ان تطبيق هذه المراتب يتحقق تماما بالتلقي والمشافهه من أهل الاختصاص فعليك بهم والله تعالى أعلم الدرس الثالث عشر أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين بعد أن تعرفنا على الأحكام الخاصة بصفات الحروف ومقارجها نتحدث الآن عن أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين ونبدا اولا باحكام المثلين فنقول ما هما المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفا كالبائين والميمين والحائين وهكذا وبعد ذلك يجب ان نعرف ما اقسام المثلين فنقول للمثلين ثلاثه اقسام صغير وكبير ومطلق اما المثلان الصغير فهو ان يكون الحرف الاول منهما ساكنا والثاني متحرك مثال ذلك في قوله تعالى ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم فهنا مثلان صغير وهما الميم الساكنه والميم المتحركه اضرب بعصات اضرب بعصات فهنا الباء الساكنه والباء المتحركه وهما مثلان صغير ويكون حكمه وجوب ادغامه اما المثلان الكبير فهو ان يكون الحرفان متحركين نحو فيه هدى فيه هدى فالهاء الاولى متحركه بالكث والثانيه متحركه بالضم وهذا النوع حكمه وجوب الاظهار اي اظهار الحرفين اما المطلق فهو ان يكون الحرف الاول متحركا والثاني ساكنا نحو قوله تعالى ما ننسخ ما ننسخ فالنون الاولى متحركه والثانيه ساكنه ومثل ممنون ممنون فالميم الاولى متحركه والثانيه ساكنه وهذا النوع حكمه وجوب الاظهار لجميع القراء وخذ الدليل للمثلين من التحفه ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق ناتي الى الحكم الثاني وهو حكم متقاربين فنسال اولا ما هما المتقاربان ونقول المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفه كالذال والزاي في نحو قوله تعالى واذ زينا واذ زين او تقارب مخرجا لا صفه كحرفي الدال والسين في نحو قوله تعالى قد سمع الله قد سمع الله او تقاربا صفه لا مخرجا كحرفي الذال والجيم في نحو قوله تعالى اذ جاءوكم, جاءوكم بعد ذلك لا بد أن نعرف إلى كم قسم ينقسم المتقاربان وما حكم كل قسم فنقول ينقسم المتقاربان إلى ثلاثة أقسام صغير مثل قادر سامع قادر سامع وهم الدال والسين فالحرف الأول ساكن والثاني متحرك وهذا النوع يكون حكمه الإظهار عند حرف إلا عند اللام والراء نحن قرب قرب والقاف والكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم ألم نخلقكم فإنه يجب ادغامهما وما ماس لهما حيثما وقعت في القران الكريم وتدغم ادغاما كاملا اما المتقاربان الكبير مثل عدد سنين عدد سنين وهما الدال والشين المتحركان وحكمه وجوب الاظهار اما المتقاربان المطلق كلام مع الياء في نحن عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم وحكمه وجوب الإظهار قال الناظم وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين نأتي بعد ذلك إلى الحكم الثالث وهو حكم متجانسين فنقول هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفه وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام اولا صغير وحكمه وجوب الادغام في الحروف الاتيه فقط وهي الاول الدال في التاء في قوله تعالى وقد تبين وقد تبين الثاني التاء في الدال في قوله تعالى فلما اثقلت الدعوة الله فلما أفقل الدعوة الله الثالث التاء في الطاء في قوله تعالى إذ هم الطاء إذ هم الطائفتان الرابع في الطائف التاء مثل أحط أحط وتدرم إدراما ناقصا والإدرام الناقص هو الذي يبقى فيه جزء من صفة الحرب الخامس الذال في الراء في قوله تعالى إرلنتم إل إرلنتم إل السادس الثاء في الذال في قوله تعالى يلها الذال يلها الذالك السابع الباء في الميم في قوله تعالى اركم معنا اركم معنا فهذه المواضع السبعة حكمها وجوب الإدغام وقس عليها فيما ما فنها أما القسم الثاني من أقسام المتجانسين فهو المتجانسان الكبير وحكمه الإظهار ومثاله قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم فالتاء مع الطاء في الصالحات طوبى متجانسان كبير لتحرك الحرفين ويجب إظهاره وإظهار أمثاله عند حرص أما القسم الثالث وهو المتجانسان المطلق وحكمه الإظهار مثاله في قوله تعالى مبعوثون مبعوثون وأفتطمعون أفتطمعون فالميم مع الباء متجانسان مطلق لتحرك الاول وسكون الثاني وكذلك التاء مع الطاء في افتطمعون ويجب اظهاره لجميع القراء وقد قال الناظم رحمه الله تعالى عن المتقاربين والمتجانسين متقاربين او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل وبعد ان تعرفنا على احكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين بقي عندنا ان نتعرف على احكام المتباعدين فنقول ما هما المتباعدان المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفه وينقسم المتباعدان الى ثلاثه اقسام الاول صغير كالتاء مع العين في نحو قوله تعالى تليت عليهم تليت عليهم الثاني كبير كالكاف والهاء في نحو قوله تعالى فاكهون فاكفون السالك مطلق كالحاء والطاء من نحو قوله تعالى هو الحق هو الحق اذن فما حكم المتباعدين حكمه الاظهار في الاقسام الثلاث وقد ذكرناه تسميما للاقسام فقط لانه لا عمل له كغيره من المثلين او المتقاربين او المتجانسين وهناك قاعدة تبين الفرق بين المتقاربين والمتباعدين نريد أن نذكرها وهي كل حرفين التقية إما أن يكونا من عضوين أو من عضو واحد فإن كان من عضوين فهما متباعدان كأحرف الحلق مع اللسان أو الشفتين وإن كان من عضو واحد فهما متقاربان إن لم يوجد مخرج فاصل بينهما فإن وجد المخرج الفاصل بينهما كأقصى الحلق مع ادناه فمتباعدان والله أعلم الدرس الرابع عشر حروف الاستعلاء نصل الآن إلى موضوع مهم يجب على متعلم القرآن الكريم أن يعرفه وهو حروف الاستعلاء وما هي والسبب في أهمية معرفة هذا الموضوع أن هناك بعض الناس يقرؤون حروف القرآن مرققه مع أن قراءتها بهذه الصورة خطأ كبير لذا لازم معرفة حروف الاستعلاء وأنها كلها مفخمه لا يستثنى شيء منها وهذه الحروف سبعة احرف وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء وهي مجموعة في الكلمات الآتية خص ضغط قف وتختص حروف الإطراق منها بالتفخيم الأقوى وهي أربعة احرف الصاد والضاد والظاء والطاء هذه هي الحروف المفخمه اما بقيه الحروف الهجائيه فهي مرققه لذا على قارئ القران ان ينتبه جيدا في نطقه لهذه الحروف حتى يجد الثواب الجزيل عند الله تعالى وقد اشار الى ذلك ابن الجزري لقوله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا للضاق اقوى نحو قال والعصا وهنا ملحوظتان مهمتان الاولى ان حروف الاستفال كلها مرققه ولا يجوز تفخيم شيء منها سوى حرفي اللام والراء في بعض احوالهما وقد اشار الى ذلك ابن الجزري بقوله ورققا مستفلا من احرف وحاذرا تفخيم لفظ الالف والملحوظه الثانيه ان اللام من لفظ الجلاله تكون مفخمه اذا وقعت بعد فتح او ضم نحن كالله يعلم الله وتكون مرققه إذا وقعت بعد كث ولو منفصل عنها أو عار نحن بسم الله بالله لله وقد قال ابن الجزالية عن ذلك وفحم الله ما من اسم الله عن فتح نوبا منك عبد الله الدرس الخامس عشر في بيان الفرق بين الضاد والظاء يعد هذا الدرس من الدروس المهمه التي يجب على قارئ القران ان يحترس عند نطقه لهذين الحرفين وهنا يعن سؤال لنا وهو هل هناك فرق بين حرفي الضاد والظاء وما هو اقول وبالله التوفيق نعم يوجد بينهما فروق في الرسم والشكل والمخرج والصفات وإليك بيانها مفصلة أما الفرق الأول في الرسم والشكل فيتضح ذلك من رسم كل منهما حيث إنه يختلف أحدهما عن الآخر فمثلا الضاد ترسم في افرادها وامامها نصف دائره واما في وسط الكلمه فترسم بسنة بعد الضاد اما الضاء فترسم بدون دائره في الافراد وبدون سنه في وسط الكلمه وهي ذات الف فوقها سواء كمفرد كان او كانت في وسط الكلمه أما الفرق الثاني بينهما فهو الفرق في المخرج فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان وما يقابلها من الأضراط العليا سواء كان من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر او هما معا كل على حسب ما ييسر الله تعالى له أما الله فتخرج من طرف اللسان مع اطراف سنايا العليا والظاء من احدى حروف اخراج اللسان فالمخرج بينهما اذا متباعد فكيف يمكن تسويتهما والفرق الثالث بين الحرفين الضاد والظاء في بعض صفات الحروف الهجائيه فالضاد تختص بصفة الاستطالة وهذه الصفه غير موجودة في صفات حرف الله لأن صفات حرف الله هي الجهر والإطباق والاستعلاء والرخاوة والإصمات والله من حروف إخراج اللسان حتى تتصل بالسنيتين العليتين الأمامية أما الضاد فصفاتها الجهر والاستعلاء والاطباق والاستطالة والرخاوة والإصناد ومن هنا يتضح الفرق بين حرفي الضاد والضاء في الرسم والشكل والمخرج والصفات فكيف نسوي بينهما في القراءة والأداء ونجعل الضاد كالضاء في القراءة وهذا التشبيه إن حصل أثناء القراءة أدى إلى خلل في المعنى القرآني لأن الضاد غير الظاء في المخرج والصفات والرسل وكذلك القراءة ولهذه الفوارق الجلية الواضحة يجب عدم تشبيه الضاد بالله في الأداء والى ذلك اشار ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته حيث قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الله وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عم الحفظ أيقظ وأمذر عظم ظهر اللقظ ظاهر لغى شواب كذم ظلما أغلب ظلام ظفر انتظر ظما أغفر ظنما كيف جاء وعرسوا عظين ظل النحل زخرف سوا وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرات ظلوا يضلل محذورا مع المحتضر وكنت فضا وجميع النظري إلا بويل هل أولى ناظره والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي هذا فضلا عن أن اللغة العربية تسمى لغة الضاد لانفرادها بها وانفرادها بصفة الاستطالة دون غيرها من الحروف الهجائية فاحذر يا أخي القارئ الكريم أن تقرأ الضاد مثل الراء لأن هذا يحملك الوزن في تغيير المعنى بتغيير الحرف والله تعالى اعلم الدرس السادس عشر احوال الراء واحكامها يعد باب الراءات من الابواب المهمه التي تتعلق بكيفيه نطق القران الكريم نطقا صحيحا لذا فان علينا ان نعرف ما هي احوال الراء وأحكامه فاقول الراء اما ان تكون متحركه واما ان تكون ساكنه والمتحركه اما ان تكون مفتوحه او مضمومه او مكسوره فان كانت مفتوحه او مضمومه وجب تفخيمها سواء كانت في اول الكلمه نحو رؤوس رؤس رحي فالراء في المثالين جاءت مفتوحه لذا وجب تفخيمها ونحو رعبا رعبا رزق فالراء في المثالين جاءت مضمومه الاول ولذا وجب تفخيمها أم كانت في اخرها نح ولا من صبر وغفر ولا من صبر وغفر ونحن يتذكر تشكر وفي هذه الحالة أيضا يجب تفخيم الراء عند الفتح أو الضم أما إذا كانت الراء مكسورة فإنه يجب ترقيقه. سواء كانت في اول الكلمه نحو رزقا رجالا ام كانت في وسطها نحو قريبا قريبا ام في اخرها نحو والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر وهذه التي في اخر الكلمه يجب ترقيقها حال الوصل فقط وأما في حال الوقت فلها حكم سيأتي والحاصل أن الراء المكسورة يجب ترقيقها سواء كانت كسرتها أصلية كالامثله المذكورة أم كانت عارضة نحن وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا واذكر اسم, اسم ربك وأما الراء الساكنة فلا يخلو الحرف الذي قبلها من أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا فإن كان مفتوحا أو مضموما فإنه يجب تذخيم الراء سواء كانت الراء في وسط الكلمة نحن العرض ترميهم ونحن القرآن ترجي أم كانت في آخرها نحن فلا تنهر لم يتغير طعمه ونحن فهجر انظر وإن كان الحرب الذي قبلها مكسورا فإنه يجب ترقيقها سواء كانت في وسط الكلمة نحن شرعة مريه فرعون الفردوس، أم في آخرها نحن استغفر لهم فاصبر لحكم ربك ولا تصعر خدك للناس ان انذر قومك وهذا الحكم اذا كانت الكسره التي قبل الراء اصليه كالامثله المذكورة اما ان كانت الكسره قبلها عارضه فانه يجب تفخيمها وذلك نحن ام ارتبوا إن ارتبتم لمن ارتضى وكذلك يجب تفخيم الراء اذا كانت الكسره قبلها ولكن وقع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها نحقر طاس فرقه ل بالمرصاد ويجوز التفخيم والترقيق في لفظ في قوله تعالى في سوره الشعراء فكان كل فرق كقوم العظيم فيكون الترقيق لمن راعى السكون بعد كسر ويكون التفخيم لمن راعى حرف الاستعلاء بعد الراء اما اذا وقفت على الراء المتطرفة المتحركة بحسب الاصل وعرض لها السكون لأجل الوقت وجب عليك تفخيمها سواء كانت هذه الراء مفتوحة أو منصوبة نحن فعقر يولون الدبر إن الأبراء لن تبور يريد الله بكم اليسر وكذلك يجب التفخيم إذا كانت الراء مرفوعة نحن برق البصر فما تغني النذر وبئس القرار ترجع الأمور قضي الأمر ويجب تفخيمها إذا كانت الراء مبرورة ووقف عليها نحن كلمح بالبصر بالنذر كل من الأخيار واجتنبوا قول الزمور وتواصوا بالصبر والخلاصة لكل ما سبق أن الراء المتطرفة المتحركة بحسب الأصل وعرض لها السكون لأجل الوقت يجب تفخيمها في الأحوال الآتية اولا إذا كانت منصوبة وكان الحرف الذي قبلها مفتوحا أو مضموما أو الفا أو واوا ساكنة مدية أو حرفا ساكنا صحيح ثانيا اذا كانت مرفوعه وكان الحرف الذي قبلها مفتوحا او مضموما او الفا او واو ساكنه مادية او حرفا ساكنا صحيح ثالثا اذا كانت مجروره وكان الحرف الذي قبلها مفتوحا او مضموما او الفا او واو ساكنه ماديه أو حرفا ساكنا صحيحا وقد تقدمت أمثلتها في الجميع والحمد لله وأما ترقيقها فيكون في الأحوال الآتية أولا إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا سواء كانت هي منصوبة أو مفتوحة نحن لن نصب قد قدر أم مرفوعه نحن ويقدر من الكلاب الأشر وسواء كان الحرف الذي قبلها حرف استفال كالأمثلة المذكورة أو حرف استعلاء مثل فيها صد فإذا نقذ ثانيا إذا كان قبلها ياء ساكرة سواء كانت فيها منصوبة نعم قالوا لا ضير وقدرنا فيها السير أما مرفوعه النحر ذلك كيل يسير نعم النصير ثالثا فقعت بعد حرف ساكن مستفد وكان قبله كسر سواء كانت هي منصوبه نح علمكم الصحف افنضرب عنكم الذكر ام مرفوعه النح لا فارض ولا بك وانه لذكر أما مجروره النح في سدر وب ما يأتيهم من ذكر أما إذا وقعت بعد حرص السعلاء ساكن وكان قبله كذب ولم يقع ذلك في القرآن الكريم إلا في لفظ مصر في قوله تعالى بمصر بيوتا في سورة يونس ادخلوا مصر في سورة يوسف فليس لي ملك مصر في سورة الزخرف ولفظ قط وأسلنا له عين القط في سورة سبق وقد اختلف أهل الأداء في الوقف على هاتين الكلمتين فمنهم من فخم من راء في الوقف عليها ومنهم من رققها في الوقف عليها والذي اختاره الإمام ابن الجزري هو تفخيم الراء عند الوقف على كلمه مصر وترقيقها عند الوقف على كلمه القصر والله اعلم وهناك فائده نختم بها هذا الباب وهي انك اذا وقفت على كلمه ونذر في سوره القمر في مواضعها السته جاز لك فيها وجهان الترقيق والتفخيم ونذر ونذر ونص العلماء على ان الترقيق اولى من التفخيم قالوا لان اصل الكلمه ونذري ثم حذفت الياء للتخفيف ولتناسق آل السوره والترقيق يدل على الاصل وهو الياء دون التفخيم فكان هو اولى من اجل ذلك وقد قال ابن الججري رحمه الله تعالى عن احوال الراء ورقك الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلى او كانت الكسره ليست اصلى والخلف فيه في فرق كسر يوجد واقف في تكرارا اذا تشدد الدرس السابع عشر باب الوقف والابتداء اعلم اخي القارئ الكريم وفقك الله تعالى واياك لما يحبه ويرضاه ان معرفه هذا الباب مهمه لقارئ القران الكريم حيث ان الوقف الصحيح حليه التلاوه والزينة القراءة وبه يعرف المعنى المراد من رب العباد لكلامه الحكيم ودستوره العظيم وكما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه عندما أسئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ولم كذلك أن بعض العلماء عرفوا الوقف والسكت والقطع بمعنى واحد وبعضهم وضع لكل منها تعريفا خاصا فاولا نبدأ بمعرفة ما هو الوقف فأقول الوقف هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه بنية استئناف القراءة هذا هو تعريف الوقت. فما هو السكت إذن؟ السكت هو قطع الصوت على آخر الكلمه من غير تنفس زمنا أقل من زمن الوقت. وهو ما يسمى عند علماء التجويد سكتة لطيفة بدون تنفس وهذا هو ما تجده في القرآن الكريم ومثالها قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن أما ما هو القطع فالقطع هو قطع صوت القارئ عن القراءة رأسا بقصد الانتهاء منها وهذا الذي يحتاج بعده القارئ للاستعابة إذا أراد استئناف القراءة وبعد أن عرفنا ذلك نبدأ في التعرف على أقسام الوقف فنقول وبالله التوفيق هل للوقف أقسام؟ نعم ينقسم الوقف إلى أربعة أقسام الأول وقف انتظاري وهذا يحصل عند من أراد أن يجمع عدة روايات من القراءات العشر المتواترة حيث يقف عند كلمة ليعطف عليها غيرها بوجوه القراءات الموجودة فيها الثاني وقف اختباري وهذا يحصل عند سؤال ممتحن أو تعليم قارئ من شيخه الثالث وقف اضطراري هذا عند حالة الاضطراب بسبب ضيق نفس أو رطاس أو نسيان أو نحن ذلك وهذا الوقف جائز على أي كلمة ولكن ينبغي للقارئ عندئذ وصلها بما بعدها إذا لم يكن قد تم المعنى وإذا كان المعنى قد تم فيحسن له الابتداء بما بعدها الرابع وقف اختياري وهو المراد من هذا الباب وهو أن يقف القارئ بمحض اختياره ومن غير عروض أي سبب خارج عن إرادته هذا القسط يندرج تحته خمسة أنواع النوع الأول الوقف اللاسم وهو ما لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى أي أن الجملة قد انتهت عند هذا اللفظ وتم معناه وإذا وصل أفهم معنى غير المعنى المقصود وهذا النوع الذي يرمز له في المصحف الشريف بحرف ميم مستطيلة وهي تختلف عن الميم القائمة التي يؤخذ من رسمها حكم الإقلاب ومثال الوقف اللازم في قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فالوقف هنا على كلمة يسمعون وقف لازم مع تنفس كامل ثم تستألف القراءة بعد ذلك من قوله تعالى والموتى يبعثهم الله النوع الثاني الوقف التام وهو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى ولكنه لو وصل بما بعده لا يتغير المعنى غالبا كما حدث في الوقف التام وكثيرا ما يقع هذا النوع عند رؤوس الآية مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعند انقضاء القصص وكالوقف على قوله تعالى مالك يوم الدين وعلى كلمة المفلحون من قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالوقف على رؤوس الآي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع يرمز له في المصحف برمز قلي أو ط أي أن الوقف هنا أولى من الوصف ولكن إذا وصلت فلا خطأ عليك ولا فساد للقراءه النوع الثالث الوقف الكافي وهو الوقف على ما تم في نفسه ولكنه تعلق بما بعده معنى لا لغة مثاله في قوله تعالى في قلوبهم مرض وقف كاف وقوله تعالى فزادهم الله مرضا هذا اكفى منه وقوله تعالى بما كانوا يكذبون اكفى منهما وقس على هذا وهذا النوع يرمز اليه في المصحف برمز صلي او بحرف جيم اي ان الوقف هنا جائز ولكن الوصل اولى وذلك لانه ما زال هناك ارتباط معنوي بين الجمله وبعضها النوع الرابع الوقف الحسن وهو الوقف على ما تم في نفسه ولكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى ومثاله في قوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالوقف على كلمه هو وقف حسن الا ان الوصل اولى لارتباط الجملة التالية بما قبلها وهذا النوع يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إذا كان رأس آية فقط وهذا النوع ايضا يرمز له في المصحف برمز صلي أو بحرف صاد أحيانا ويقع هذا النوع بين الصفة وموصوفها أو بين مستثنى ومستثنى منه مثل الحمد لله ثم يبدا فيقول رب العالمين فعندئذ يكون الوصل اولى النوع الخامس الوقف القبيح وهو الوقف على ما لم يتم في نفسه وذلك لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى كالوقف على كلمه الحمد من الحمد لله أو الوقف على ما يغير المعنى كالوقف على كلمة فقير من قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فالوقف على هذا وقف لا يجوز بل يأثم الواقف عليه لذا يجب الحذر عند الوقف عند هذا النوع حتى تكون القراءة صحيحة كاملة الثوان ويرمز إلى هذا النوع في المصحف بحرف لا وأمثلة هذا النوع كثيرة لا يتسع لها هذا الملخص لحصرها وذكرها في مواضعها في المصحف الشريف. وهنا ملحوظة مهمة وهي انه يلاحظ في بعض المصاحف وضع ثلاث نقط اشاره الى وقف المراقبه او المعانقه وعلامه هذا الوقف وجود ثلاث نقط اعلى كلمتين متتاليتين في المصحف فيحسن الوقف على احداهما دون الاخرى فان وقف على الاولى لا يقف على الثانيه واذا لم يقف على الأولى له أن يقف على الثانية مثال ذلك لقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإن وقف على كلمة لا ريب لا يقف على كلمة فيه والعكس صحيح وقس على هذا في كل موضع تراقب فيه هذه النقط الثلاث متعانقه بين كلمتين لانه اذا اجتمع الوقفان في محل واحد اختل المعنى فلا يصح للقارئ ان يقف على كل منهما بل اذا وقف على احدهما امتنع الوقف على الاخر هذه هي اقسام الوقف وانواعه وناتي بعد ذلك الى الابتداء وانواعه فنقول الابتداء نوعان نوع جائز ونوع غير جائز اما النوع الجائز في الابتداء فهو الابتداء بجمله مستقله تبين معنى تاما اراده الله تعالى مثال ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ومثاله قل هو الله احد وكل ما ابتدات الايات القرانيه الكريمه به اما النوع القبيح فهو غير جائز وهو ان يبدا بكلمه تؤدي معنى غير ما اراده الله تعالى ومثال ذلك أن يبدأ بقوله اتخذ الله ولدا من قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا ومثاله الابتداء بقوله يد الله مغلولة من قوله تعالى وقال اليهود يد الله مغلولة وقش على هذا في بقية القرآن الكريم بعد ذلك هناك موضوع مهم يجب الانتباه اليه وهو بيان حكم الوقت والابتداء بكلمه بلا في القران الكريم ونبدا اولا بمعرفه عدد بلا في القران الكريم فأقول عددها اثنان وعشرون موضعا في كتاب الله تعالى وقعت في خمس عشره سوره وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ان تقع جوابا لما قبلها وحكمها الوقف عليها عندئذ وقد وقع هذا النوع في عشرة مواضع في القرآن الكريم مثال ذلك في قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى سوره الاعراف اما القسم الثاني فهو ان يتعلق ما بعدها بها وبما قبلها وحكمه عدم جواز الوقت على كلمه بلى ومثال ذلك في قول الحق تعالى اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا سوره الاحقاف وقد وقع هذا النوع في سبعه مواضع في القرآن العظيم أما القسم الثالث وهو جواز الوقف وعدمه والأولى عدم الوقف وذلك لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها مثال ذلك في قول المولى جل وعلا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي سورة البقرة وقد وقع هذا في خمسة مواضع في كلام الله تعالى وقسم ما لم نذكره على ما ذكرناه والله تعالى أعلم نصل بعد ذلك إلى بيان حكم الوقف على كلمة نعم في القرآن الكريم فنقول أن كلمة نعم وقعت في القرآن الكريم في أربعة مواضع فقط وهي كالآن في قوله تعالى في سورة الاعراف فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم الاعراف وفي قوله تعالى قال نعم وإنكم لمن المقربين سورة الاعراف وفي قوله تعالى في سورة الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين وفي قوله تعالى في سورة الصافات قل نعم وأنتم داخرون إذن فما حكم كل منها أما الموضع الأول منها فإن المختار فيه عند أهل الأداء والوقت وذلك لأن ما بعدها ليس متعلقا بها ولا بما قبلها وهو موضع سورة الاعراف الأول قالوا نعم فأذن مؤذن وأما المواضع الثلاثة الأخرى فالذي عليه أهل الأداء فيها هو عدم الوقف عليها وذلك لأن نعم عندهم متصلة بما قبلها وذلك في مثال قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قل نعم وأنتم داخلون هذا هو حكم الوقف على بلا ونعم ويبقى معنا من أحكام الوقف بيان حكم الوقف والابتداء بكلا في القرآن العظيم فنقول إن كلمة كلا في القرآن الكريم وردت في ثلاث وثلاثين كلمة وقعت في خمس عشرة سورة كلها في النصف الثاني من القران العظيم وهي تنقسم الى اربعه اقسام وهي كالاتي القسم الاول وهو ما يحصل الوقف فيه على كلمه كلا وهي تحمل هنا معنى الرد على ما قبلها والانكار له وعندئذ تكون بمعنى ليس الامر كذلك مثل ذلك في قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا سورة مريم وكقوله تعالى ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون سورة مريم وهكذا في بقيه المواضع المشابهه وعددها في هذا القسم أحد عشر موضعا اما القسم الثاني وهو ما لا يحسن الوقف فيه على كلا ويحسن الابتداء بها عنده مثال ذلك في قول الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا بكراه البشر كلا والقمر بسوره المدثر وكقوله تعالى كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره المدثر فان كلا هنا وما شابهها بمعنى حقا وهذا القس وقعت فيه كلا في ثمانية عشر موضعا في القرآن الكريم والقسم الثالث هو ما لا يحسن الوقف فيه على كلمة كلا ولا يحسن الابتداء بها كذلك إلا إذا كانت في ابتداء آية وهذا القسم وقع في موضعين اثنين فقط في القرآن الكريم وهما كلا سيعلم ثم كلا سيعلمون سورة النبأ ففي الموضعين المذكورين لا يحسن الوقف على كلا فيهما ولا الابتداء بها في الموضع الثاني أما القسم الرابع وهو ما لا يحسن الابتداء فيه بكلمة كلا ولكن يحسن الوقف عليها وهذا القسم ورد في موضعين اثنين فقط في كلام رب العالمين الاول لقوله تعالى حكايه عن موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون والموضع الثاني في قوله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فهذان الموضعان لا يحسن الابتداء فيهما بكلا ويصح الوقت عليها فيهما والله أعلم الدرس الثامن عشر باب همزة الوصف أول ما نبدأ به درسنا الجديد هو معرفة ما هي همزة الوصف فنقول وبالله التوفيق هي التي يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن وتكون ثابته عند الابتداء بالكلمه وغير ثابته عند الوصل بين كلمتين وهذه الهمزه لها حكمان الاول ان تكون ثابته وذلك عند البدء بالكلمه الداخله عليها الثاني ان تكون محذوفه وذلك في حاله وصل الكلمه التي هي فيها بما قبلها وهي ثابته رسما في كل الاحوال فالحذف في حاله الوصل فقط عند النطق بها بعد ذلك يجب علينا ان نعرف اين تقع همزه الوصل فاقول تقع همزه الوصل في الاسماء والافعال وفي المعرفة المعرفه الداخلة على الاسم النكرة وفائده همزه الوصل هي سهوله النطق بالحرف الساكن الذي يقع في اول الكلمه لاننا اذا نظرنا مثلا الى كلمه الحمد سنجد ان الالف ساكنه واللام ساكنه فكيف ننطق بساكنين اذا لا بد من تحريك الاول حتى ندخل به على الثاني اذا ما هي احوالها مع الفعل ولس والحرف اولا لها مع الفعل حالتان الحاله الاولى الضم اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما مثل اتلو أنشكر عند البدء بالفعل اشكر الحاله الثانيه الكسر وذلك اذا كان ثالث الفعل مفتوحا او مكسورا مثل استغفر واضرد فالمثال الاول فتح الحرف الثالث فيه والمثال الثاني كسر الحرف الثالث فيه فعندئذ يبدا بهمزه الوسط بالكسر ثم اعلم ان همزه الوسط تكون في ماضي الخماس والسداس ومصدرهما وأمرهما تنطلق واستخرج وفي امر الثلاثي كاضرب واعلم ثانيا احوال همزه الوسط مع الاسماء تاتي همزه الوسط دائما مكسوره وهي تقع في الاسماء السبعه المنكره وهي اثنان اثنتان ابن ابنه امرأة امراه اسم فاذا وقعت هذه الاسماء في القران الكريم فانا نبدا بها بالكسب وخذ الامثله اما اثنان مثل اثنان ذوى عدل منكم وأما اثنتا مثل اثنتا عشرة عينا وأما ابن مثل عيسى بن مريم وأما ابن مثل ومريم ابنة عمران واما امرؤ مثل ان امرؤ هلك واما امراه مثل امراه نوح وامراه لوط واما اسم مثل اسمه المسيح عيسى بن مريم هذه هي الأسماء السبعة ويلحق بها مصادر الأفعال الخماسية والسداسيه مثال ذلك ابتغاء مرضات الله هنا ابتغاء مصدر خماسي استكبارا في الأرض هنا استكبارا مصدر سداسي هذه هي حالات كسر همزه الوصل في القران الكريم ويتبقى معنا الحاله الثالثه من حالات همزه الوصل وهي الفتح وتكون في ال الداخلة على الاسماء المنكره لتعرفها سواء كانت همزة شمسية أو قمرية مثل الأول الاخر الباقي الحي الشمس الشتاء ونجز ما سبق فيما يأتي اولا تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل الذي وقعت فيه مضموما ضم اللازم ثانيا تكسر همزه الوصل اذا كان ثالث الفعل مفتوحا او مكسورا وتكسر ايضا في الاسماء السبعه المنكره وفي مصادر الافعال الخماسيه والسداسيه ثالثا تفتح إذا كانت في الف الداخلة على الأسماء المنكره لتعرفها بعد أن تعرفنا على مواضع همزة الوصف يجب علينا أن نلاحظ ملحوظتين الأولى أنه يبدأ بهمزة الوصف بالكتب بحسب الأصل إذا كان ضم ثالث الفعل عارضا وقد وقع هذا في أربعة أفعال فقط في القرآن الكريم وهي ثم أتوا أنمشوا فقالوا ابنوا ثم قضوا وهي في الأصل ائتيوا امشيوا ابنيوا اقضيوا مع أن ثالثها مضموم ولكنها تقرأ بالكسر عند الابتداء عملا بالاصل فنبدا بكسر همزه الوص عند البدء بالكلمات الاربع الا ان الهمزه الثانيه في الكلمه الاولى ائت تبدل من جنس حركه ما قبلها فتبدل ياء اما الملحوبة الثانيه فهي كلمه الاسم في سوره الحجرات فيها وجهان في البدء بها وهما البدء بالهمز المفتوح وترك في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وقد اشار ابن البجري في مقدمته لذلك فقال وابدا بهمز الوصل من فعل بضم اذا كان ثالث الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنه امرئ واثنين وامراه واسم مع اثنتين وبعد ان تعرفنا على احكام همزه الوصف وحالاتها تعالوا نطبق ذلك على بعض الكلمات التي وردت في القران الكريم قال تعالى اعبدوا وحكمها ضم همزه الوصل عند البدء بها لضم الحرف الثالث من الفعل وهو الباء قال تعالى استجيبوا وحكمها كسر همزه الوصل عند البدء بها لفتح الحرف الثالث من الفعل وهو التاء وقال تعالى اهدنا وحكمها كسر همزه الوصل عند البدء بها لكسر الحرف الثالث من الفعل وهو الدال وقال تعالى اسم وحكمها كسر همزه الوصل عند البدء بها لانه من الاسماء السبعه المنكره وقال تعالى انتقاء وحكمها كسر همزة الوصل عند البدء بها لأنه مصدر خماسي وقال تعالى استكبارا وحكمها كسر همزة الوصل عند البدء بها لأنه مصدر سداسي وقال تعالى الأول وحكمها فتح همزه الوصل عند البدء بها لانها دخلت على اللام الساكنه وهي لام ال وقال تعالى الاخر وحكمها فتح همزه الوصل عند البدء بها لانها دخلت على اللام الساكنه وهي لام ال وبهذا نكون قد بسطنا الكلام في همزه الوصل وتبقى معنا امر اخر وهو ما حكم اجتماع همزه الاستفهام مع همزه الوصل في كلمه واحده فاقول وبالله التوفيق اذا اجتمعت همزه الوصل مع همزه الاستفهام في كلمه فان لها حالتين الحالة الأولى بقاء همزة الاستفهام وحذف همزة الوصل الحالة الثانية بقاء الهمزتين معه وخذ بيان كل منهما اولا تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام ليتوصل بها إلى النطق بالحرف الساك بدلا من همزة الوصل وقد وقع هذا في سبعه افعال فقط في القران الكريم وهي كما ياتي اولا قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا في سوره البقره واصلها قبل حذف همزه الوصف ا حذفت همزه الوصف وبدانا بهمزه الاستفهام وهنا نبدا همزه الاستفهام بالفتح ثانيا قوله تعالى اطلع الغيب في سوره مريم واصلها قبل حذف همزه الوصف اااطلع ثالثا قوله تعالى افترى على الله كذبا في سوره سبع واصلها قبل حذف همزه الوصف اا افترى رابعا قوله تعالى اصطفى البنات في سوره الصافات واصلها قبل حذف همزه الوسط ااصطفى خامسا قوله تعالى اتخذناهم سخريا في سوره صاد واصلها قبل حذف همزه الوسط اا اتخذناه سادسا قوله تعالى استكبر في سوره ص واصلها قبل حذف همزه الوصف استكبرت سابعا قوله تعالى استغفرت في سوره المنافقون واصلها قبل حذف همزه الوصف استغفرت الحاله الثانيه تبقى همزه الاستفهام وهمزه الوصل معا بشرط ان تقع بعد همزه الوصل لام بحيث لا يجوز النطق بهمزه الوصل محققه بل يجوز لنا فيها وجهان وهما تسهيلها بين بين اي بين الهمزه والالف بدون مد ابدالها حرف مد مع الاشباع ست حركات وقد وقعت الهمزتان معا في ثلاث كلمات في ست مواضع فقط في كلام ربنا جل وعلا وهي ابذكرين الان الله فالكلمه الاولى ابذكرين وقعت في موضعين في القران في قوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنسيين وقوله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنسيين أما الكلمة الثانية وهي الآن آل فقد وقعت في موضعين في القرآن في قوله تعالى الان وقد كنتم به تستعجلون وقوله تعالى الان وقد عصيت قبل والكلمه الثالثه هي آه الله وقد وقعت في موزعين وهما قوله تعالى قل آي الله لكم وقوله تعالى آي الله خير أم ما يشركون والله تعالى أعلم هذه هي حالات همزة الوصل مفردة وحالاتها مع همزة الاستفهام الدرس التاسع عشر باب تاء التأنيث نتحدث الآن عن تاء التأنيث فنعرفها ونقول تاء التأنيث هي التاء التي تدل على المؤنث وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا مثل وأزنيفة الجنة أو تكون في آخر الاسم مثل مغفره ورحمه وقبل ان نتكلم عن تاء التانيث وحكمها لابد ان نعرف اولا كيف ترسم التاء الملحقه بالفعل فاقول ترسم التاء الملحقه بالفعل تاء مفتوحه على شكل نصف دائره مفتوحه اما التي تقع في اخر الاسم غالبا ترسم بالهاء هذا في الأصل ولكن هناك كلمات في المصاحف العثمانية خرجت عن هذا الأصل ورسمت بالتاء المفتوحة نصف دائرة وهذه الكلمات التي رسمت بالتاء في الأسماء في القرآن الكريم عشرون كلمة ثلاث عشرة كلمة منها اتفق علماء القراءات على قراءتها بالإفران وسبع اختلف فيها بين الإفراد الجمع أما الكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد ثلاث عشرة كلمة وهي نعمة رحمة امراه سنة لعنة معصية بقية كلمة قرة فطرة شجرة جنة ابنة هذه ثلاث عشرة كلمة اتفق القراء على قراءتها بالإفراد أما الكلمات التي اختلف في قراءتها بين الإفراد والجمع فهي سبع وهي ثمرات جمالات آيات الغرفات غيابات بينات بعد ذلك يجب علينا التعرف على حكم هذه الكلمات في الوصل والوقت فنقول إن حكمها عند الوصل أنها تقرأ بالتاء سواء كانت مرسومة بالتاء أو بالهاء أما حكمها في الوقت فبحسب رسمها في المصحف فما رسم منها بالتاء المفتوحة يوقف عليه بالتاء عند الاضطرار أو الاختبار وما رسم منها بالهاء يوقف عليه بالهاء وهكذا وخذ بيانها مفصله حسب موقع كل منها في القرآن الكريم أما المواضع التي تقع فيها كلمة رحمة المفردة بالتاء مفتوحة وهذه الكلمة تقع في سبعة مواضع وهي كالان الموضع الاول في قوله تعالى في سوره البقره يرجون رحمه الله اذا وقفت تقف بالتاء المفتوحه على كلمه رحمة الموضع الثاني في قوله تعالى في سوره الاعراف ان رحمة الله رحمة الموضع الثالث في قوله تعالى في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الموضع الرابع في قوله تعالى في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده ذكريا رحمة الموضع الخامس في قوله تعالى في سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله رحمة الموضع السادس في قوله تعالى في سورة الزخرف اهم يقسمون رحمة ربك رحمة الموضع السابع في قوله تعالى في سورة الزخرف ورحمة ربك خير مما يجمع رحمة وما عدا هذه المواضع المذكورة فمرسوم بالهاء في القرآن الكريم أما كلمة نعمة فتقع في أحد عشر موضع وهي كالآت الموضع الأول في قوله تعالى في سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم نعمة في الوقت الموضع الثاني في قوله تعالى في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم نعمة الموضع الثالث في قوله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم نعمت الموضع الرابع في قوله تعالى في سوره ابراهيم بدلوا نعمه الله كفرا نعمة في الوقت بالتاء المفتوح الموضع الخامس في قوله تعالى في سوره ابراهيم عليه السلام وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعمه الموضع السادس في قوله تعالى في سوره النحل وبنعمه الله هم يكفرون نعمه عند الوقف عليها الموضع السابع في قوله تعالى في سوره النحل يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها نعمت الموضع الثامن في قوله تعالى في سوره النحل واشكروا نعمه الله نعمة الموضع التاسع في قوله تعالى في سورة لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله نعمة إذا وقفت عليها الموضع العاشر في قوله تعالى في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الموضع الحادي عشر في قوله تعالى في سورة الطور فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نعمة وفي غير هذه المواضع المذكورة فمرسومه بالهاء أما كلمة امرأة فتقع في سبعة مواضع من القرآن الكريم وهي كالآن الموضع الأول في قوله تعالى في سورة آل عمران إذ قالت امرأة عمران عند الوقف عليها امراه بالتاء المفتوحه اضطرارا او اختبارا الموضع الثاني في قوله تعالى في سوره يوسف عليه السلام قالت امراه العزيز امراه الموضع الثالث في قوله تعالى في سوره القصص وقالت امرأة فرعون امرأت الموضع الرابع في قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام امرأة العزيز تراود فتاها امراه الموضع الخامس في قوله تعالى في سوره التحريم امراه نوح الموضع السادس في قوله تعالى في سوره التحريم وامراه لوط امرأة الموضع السابع في قوله تعالى في سوره التحريم امراه فرعون امرأة وفيما عدا هذه المواضع المذكورة فمرسوم بالهاء في القران الكريم وهنا ملاحظه لطيفه وهي ان كل كلمه امراه مضافه الى زوجها فهي مفتوحه التاء في القران الكريم